غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى الَّذِي يُصْلَى النَّارَ الكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يحيا.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 الضالين آمين. آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية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 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت وإلى السماء ايكيف رُفعت والى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطحت فذكر إنما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ما سابهم.